اللهم احمنا بحماك احمنا بحماك وجملنا بالإيمان حتى نلقاك واجمعنا في جنتك بحبيبك ومصطفاك واجمعنا في الجنة بحبيبك ومصطفاك اللهم ارزقنا حب نبيك حبا لا ظلو فيه ولا جفا اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم كما أيته في حياته ونصرته في جهادي وحفظته من كيد أعدائه ومنعته من سفه السفهاء وأمته طيبا كريما قد أدى رسالته وبلغ أمانته ونصح أمته فنسألك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إلى كبرياءك من الذي ينازعك كبرياءك من الذي ينازعك كبرياءك أنت الجبار المتكبر إلى هنا من الذي أردت أخذه فأفلت إلهنا من الذي أردت أخذه فأفنت يا من قلت عن نفسك إن الله عزيز ذو انتقام يا جبار يا متكبر يا عزيز يا منتقم اللهم إن الدين قد استهزؤوا بحبيبك، قد استهزؤوا بحبيبك، وأعلنوا ذلك بين خلقك، يا ملك، يا ملك، يا ملك، من الدين مركو في قبضتك من الدين مركو في قبضتك من الدين مركو عند عظمتك وجبروتك، اللهم إن لم تطعمهم لم يطعموا. وإن لم تسقهم لم يسقوا يا رب يا رب يا رب من استهزأ بحبيبك من استهزأ منهم بحبيبك ومن عقرهم على ذلك فنسألك يا الله يا الله يا الله اللهم أرنا فيه الانتقام الحبيب لحبيبه أرنا فيهم أرنا فيهم انتقام الحبيب لحبيبه وغضب المحب لمحبه يا رب العالمين الله. رضب المحب لمحبوبه اللهم شل أركانه شل أركانهم شل أركانهم عطل المفاصلهم عط المفاصلهم اللهم عط المفاصلهم اجعل بلاك يحيط بهم من كل مكان اللهم يا حي يا قيوم احبسهم في أجسامهم احبسهم في أجسامهم نصرة لحبيبك عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلهم يتمنون الموت وما يجدونه اللهم اجعلهم عبرة الدنيا اجعلهم عبرة الدنيا حتى لا يجرؤ أحد عليك ولا أترى أحد عليك ولا على حبيبك ولا على عبادك الصالحين؟ اللهم اجعل ما أنزلته عليهم من البلاء والشقاء والعناء شفاء لصدورنا اللهم اجعله شفاء لصدورنا وروحًا وريحًا لقلوبنا وضمائرنا اللهم يا حي يا قي. يا قيوم إجعلنا فداء لرسولنا إجعلنا فداء لرسولنا روحا عدون روحي اللهم اجعلنا الفداء له بحبه وتطبيق سننه وإبلاه ضده عمتك يا ارحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والصلاة والسلام على النبي الكريم